قال الله جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاته لما ذاق من الشجرة قال الله ما لحصل حصل, حصل أنبت السوءتان لآدم ومن وحوّعوا فعليما أنهما وقعا في أمر عظيم من هنا تعلم أن هذا القرآن أنزله الله هدايا للنفس فأول طريق للمعاصي نزع الحياء من قلب المؤمن أول طريق بالمعصية نزع الحياء من قلب المؤمن فأول ما أراده إبليس حتى يغوي آدم وزوجته وذريته لجأ إلى أول قضية أن يريهما عوراتهما فإذا كشفت السوءتان في مكان ظاهر واستمرأ النظر إليها تصبح النفس والعياذ بالله هي ليئا عليها ما ترى فتستمر كل الفواهر فتنساق بعد ذلك إلى المعاصي من غير أن تعلم ولهذا تعلم أن ما صنعه الشيطان قديما يصنعه شياطين الإنس حديثا فأكثر ما يسعى إليه القائمون على القنوات الفاجرة أن يبثوا أشياء تكشف من خلالها العورات حتى تعتاد الأسرة المسلمة أبا وأما وأحفادا وأبناء أن ينظروا إلى تلك العورات وأن يصبح أمرا بدهيا مسلس استساغا لدى الأسرة كل أن تنظر إلى الفواحش والإغراءات وما يكون من اتصالات محرمة وكشف العورات ما عن سبيل رقص أو سبيل غناء أو سبيل تمثيل أو غير ذلك فتصبح الأسرة والعياب بالله بعد ذلك أي معصية تهون وتسرع الجميع ويصبح أمر الله جل وعلا عيابا بالله هينا على تلك القنوة فمن أراد الله جل وعلا أن يعصمه أول ما يعظم فيه يعظم فيه مسألة الحياة في قلبه والإنسان إذا جبل على الحياء يقول عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا, إلا بخير والإنسان قد ترى أنت بعض الناس على مسألة تستغرب كيف يسمعها والفرق بينك وبينه ليس العلم وهو يعلم أنت تعلم لكن الفرق بينك وبينه أن مسألة الحياء شجرة نابدة في قلبك والحياء في قلبي غير موجود فلما ذهب الحياء من نفسه من قلبي سهل عليه أن يأتي المعاصر قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافة إلا المجاهلين يبيت أحدهم يستره ربه أي على معصر فإذا أصبح قال يا فلان أما علمت أن البارحة فعلت كذا وكذا وكذا يقول صلى الله عليه وسلم يمسي يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه نعوذ بالله من وجهة نقمته وزوار نقمته وهذا الذي يصل إلى هذه المرحلة طبع على قلبه تماما كمن يذهب إلى حانات الغرب وبارات الشر فيقع في المعاصي والفجور وبنات الزنا وأشباه ذلك ثم والعياذ بالله مع أن الله قد سطر عليه يصور نفسه ثم يأتي بتلك الصور ويجمع أقرانه وخلطاء أو أمثاله ليعرض عليهم تلك الصور ويبيّن إياها هذا قد يصل إلى حد الكفر ولماذا يصل إلى حد الكفر لأنه في الغالب لا يصنع امرأ مثل هذا إلا وهو يستحل ما حرم الله وإن كنا لا نكفر واحدا بعين لكن نقول إن هذا من أعظم الدلائم على ذهاب الفشية من القلب واستيلاء الشيطان على تلك القلوب يقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستطر بستر الله عليه والمؤمن يسأل الله دائما الستر والعافية ومحو الذنوب في الدنيا والآخرة